الحمد لله الذي ناشعن يشغله ولا نسيان يذهله جل عن نثل يشاكله قول نظير يقابله الحمد لله عدد خلقه ولدى نفسه وزنة Such O timing